من آرزو می‌کنم که یکی از این کارهایی که من دوست داشتم انجام بدهد. که شنیدن کنید، لازم دارد که از کسی اسمش نکرده است. اما شما فقط که لدک آوا که این معلم قانون معرف و بعضی اسمی که از ذکرش جلوگیری می‌کند، وقتی اونا چین آنجون معرف زینتیار کار وجود نمی‌کرده است یعنی بلتا أنفنا من دون بمنام كنه كريك كريك كلمات أنفنا من ناولي يومي على ألفنا من فجارة معرفة جاء الأقام الكريك ويجمعناه ولو وصنة المجيئة رجولي تنميك عصب رجول كنكرس لبس تنلعيني وتنله تنتمكنا رجاء رجل رئيس وردلا مردت به رجولي أروا سفر زيت كزيت بالمعرفة إن كان آل أم كلمات كان آلت كلازمه هو الذي عامل الصوره او اسم الفعلك يا علم ليس هو اخرجه وجيبي أمانا أجل هذه الفعلين verb بمعنى اذا او اسم الفعليه أو علمك اخرجه وجيبي مثل كده بالظبط العربيه اشجارنا صح صح يليق بدلك إذا قدرت انك تتقيكي جيد جدا وجيبي إذا بيجن بعيد مشخص أو أنا مشخص، ما يعني مشخص، أو يا سيبوهي هو سيبوهي هين اللي سيبوهي أو في جنسانية تنزيل الثالث على قيوع طبعاً وهو ما يكون قيوعاً من المضاد إليه بعض كلماتي كذاب الإباحة أنا بسون ين أيام مفردة أعيشها إذا فعل جملة هذا أو مفردة يا أو جملة معنى لا يمكن دائماً الإذابرة لحاسته فشيء تنزيل كذاب كثير كثير إذا قيوز يوم زهر حين إذين دا يوم إذين إذ كم توزيعها؟ اذا إضافاتني ولا جملة؟ فرسا، جملة كانت وانكسرت الله أكبر. إذ إذاك جملة حسبك ليك أو إذ كلمة جملة لي حسب ليها تميني كتابتين ثلاث في. يوماً فانزل فإذا فتلي ولا إذ مديدة هو اذا الجملة بشوريا ما شو Äh يعني شينه بيس كانه قزا يا يو اس كانه قزا ساعات الدين الساعات قزا فن فل دي steht und kul hier der haben mir das gesagt ist doch Allah welle gin jaa kulun jaa kulun jaa kulun was ist ein pragma und in kulun in der bus الرابع والمقابلة التنين مقابلة هذ و هو الذي يلحق الجمع المعنى فسالم هذا اللي كثير بيجو مع النساء المسلمين عادون المذكر في مسلمينا يعني مذكر أمن من السريحين يتنوي لجنة المساكلية يتكن من حفظ أعلام الأسئلة أمن من تجنة أو أول أول آخر وهذه الأربعة تختص بالاسم أم شوال ملووذا وهناك قسم خامس لا يختص بالاسم وهو تنوي الترنم تنوي لجنة إسمية وهو الذي يلحق بآخر الأديات وعنصات المصاعر أوكي ننساها من حق إيه بقى أخر البيئة الشرعية وإني ما ننسى لو لقد من هذا. يجي لو كانت مسلسله كم هي تسلسل كم هي تسلسل كم هي تسلسل كم هي تسلسل كم هي تسلسل كم من كم اهو في على تريم النجلوزين افراغ اهو الكوليكر بالدليل الى دليل الشعر شعرك يا ريج تقول انا أناك. يا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 خبرينا حسبوا بقرينا، إيه سافرتي أمين هذ رجاهز كرسبو رزي أماديس كفي، إيراء صا كانوا أنا كان يا إن عا كنتوستر إني هذ، تنين جريء ما أنا تنين كر النمندلا شعرتذ، وقد يحدث تنين مع العلم إذا كان موصفا بني مضافا إلى علم، بعض الوقت تنين حس ولا علم. هذا موصوف بإبن وإذا هات يوري عالمي. والجاءني زيدونو عمرين. هنا زيدونو عمرين كنا يجينا بن أو زيدونت من الذين حصلوا إلى درجة. ده برا وسار إبنه لو وصيت القرار يقدر ده عمرين يعيش مزاحم له يوم. إبنه لتشيئ أهم شيء مثل ذالك. الصفات. بو ولا بعضي. لتأكيد الإجابة فعلا من القائزية مفقولة زيدان فاقية ايه بل صفات بو زيدان ده؟ مرسو مرفوعا لتبوز الموجوب عباك الزيدان إجنائجين تمناقيا حسفين عملي الدرس السادس والخمسون درس بنجا وشش نون مو تأكيدين من وضعك تأكيد الأمر والمضارع إذا كان فيك طلب بإزراء قد لتاكيد تأكيد الماضي مولد وضع كرياتها عند المزارعين في تأكيد كين أجل؟ المزارع على معنا يتواني تيادي أمان مقابلة قدت لامرزياك مالي تأكيدك مالي وصلت قد تأكيدك مزارع وأمر وصلت من مؤكدا مو التأكيد على الضربين دجورة خفيفة وهي ساكنة جي أضربان سقيلة وهي مشددة جي أضربان والسقيلة مفتوحة إن لم يكن قبلها ألف سقيلة فتح قريطة وأذر برنا وألمنه جي أكتبن أكتبوني أكتبين وسي سير وأموها ويجوز أند القراءة للأمر والمهي والاستفام والتمني والعرز لا قصر أمر الشرعب لا معنى الطلب في كل منهم رب اكتبن لا تكتبن ربو هي هل تكتبنا مواستفام لأي تتكتبن بو تمني ألا تكتبن وعارز قد تصق النور على القصر وجوبا لتدل على تأكيد كوم الفعل المفتوضني المتفلم لعظة ربو لا قصر بصورة الوجود فهذا دلالة تاتك أول فعل فهذا مخلوق متكلمة فعلة مؤكدة فلا يخلو آخر القسم عن معنى التأكيد كما لا يخلو أوله منه آخر قسمة قائدة لتأكيد خارج أو قسم لتأكيد خارج بأخر لتأكيد خارج لا يوجد والله لأفعلن كذا لأفعلن نجوة لا الله من هارده لأخر جيش تأكيد إيه يوجب أن تكون حركه ما قبلها على ما يأتي إذا نتج من لك أن فعلته حرف ما قبل في يجب ضم ما قبلها في الجمع المذكر أكَّار مذكّر ما قبل مزناذي اكتبون لتدل على الجمع إذا رأب أكتبوه نجد أكتبوه مريض إذا أملت يالك نجد أكتبونه دون وصفة وأوتحسب كذا أكتوب لنا جد يكفر المزبوء هاي الدلائل أكان لفأ هو تأ أو تحسب ليها أو شيء ما قبلها في الواحد المعنى المخاطبة يسجد لثمان ما الناس مخاطبوه مقصود به أكتوب لنا هنيش أكتو أكتوبي تسريب هيك دراسه كان السؤال هو كم على المياه الفتح في الحذف فيما في المفرد من المفرد وسمفتحه اخر وهذا خودش را نزار آگاه نمی‌تاییدی که رویشیم. خطری بود اگر نمی‌توانیم لیست خطری بود. در این خطری بود نه ده تا خطری بود نه. که نمی‌پیوندیم. هیچوقت که روی خطری بود نه. آن چی؟ خشیگی. زدم می‌خواد خطری بود نه بوریم. کادر لازم کل سراغ او کاملاً حضور دار. ولی خطری بود زمانی که لازم کل خطری داد فلأنه لو يظن لالتبس بالجمع المذكرة ما نعلم يعني مفتوحي كي المفردسة على المنظوم بيت ظن ما بقيت هنا بيت الكبار سترسي وترجعه مذكرة ونعه قصير لالتبس بالمخاطبة مقصور الشكل بدأت مفرم في المصنى والجمع المعنس لتسمي جمع معنسة فلأن معقب لها أليف لا أكتبنا عني برنا هناك ما هناك معقبتين ألفة ديخوا ألفش هم ناتات حلقة ناقذية الياصم وزيدت الألفة في الجرعي والنس قبل من التوكيل لكرارة اجتماع ثلاثين ونات إنه يجين يضربنا أما يجب مع الناس يجب ألفنا أنه تأكيد يوم الكريم اليوم فدر أنه يدر أمثلة على النون استثنائية صغيرة. لرأتيرن ألفي أتنافسرين لبين أمور أو ناقته يضرب النان إذا بشر كثيف العلم. لبرو بشر ألف قارئ جذش وين بتسمية فلبك سويخينو يضرب النني. سيدارنون نون المضمّر ونون التأجيل نون الزميرة كمان الدور التأجيلة كمان كثقيل. بلوية التأكيد الخفيف لا تدخل على التسمية ولا على الجوع المؤنس أصلا خفيفة داخل التسمية النارية سنجر معنس جنارية لأنه لو النون لم يقع على الأصل فنمتكن خفيفة ساكمة زلالة النونة حركة ذوي لإذن خفيفة ساكمة عميز لأنه بشوين تسمية تسمية ألفا أجل قد من أول مدفى حركة أوكرينا لن ألف يجب علينا الحركة ويجب علينا الحركة ويجب علينا الحركة يجب علينا الحركة من حقنا نبا جمعوا لبا يجمعوا مع الناس ويجب تسميهم ومدفقنا عليهم وإن أبقواها ساكنة الساكنين على غير حدي. أجل بس وقت الساكن بيت اللهب الخا ساكنين على غير حبيه ليد لغير جريخيا شو هي الخافدين الجذيل قد نزل إلى درزميرتر وهو غير حسنين ما خشيت ما هو يسكت وكمال ترابهم أنا بسم الله الرحمن الرحيم اه اه من اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه لا أسباب النحقانيك لغير منصرف البسيطين وهو موجود نيات أما غير منصرف الوقت عن عندك هو ما فيه صبران من الأسباب التسعة أو واحد منها يقوم مقامهما تسميتك دو سبب الأسباب النحقانيك كبحثية الاتيابي لا يكيب لو أسبابك كبرج دوان دابنشي يسمى له أسر ونهجانا وتنعيد فعنائي عيالها تبجيه دون حساب قليل إذا كانت تأنيشة إذا كانت بعضها مقصورة كان سيرين تحيي جمع وحكمه أن لا تدخله الكسرة والتمين يكون في يكون في مواضيع في مواضيع الجريشة كثفًا كما مضى كثفًا كثيفًا خاصة نهاية المحل الجريشة بس الفتحه تفتح مجزوئه يعني هالمجزورة ولا الأسباب هي أسباب إنه جاريكيش العدل والوصف. والتأنيس والمعرفة والعجمة والجاء والتركيب وعظم الفعل والالف والنون زائدة أما أنا شكرا زيحي أي نفذ لرى منها أما وتفصيلها كما يلي من شك تفصيل من جريكتي أعدل أو زي أبني هو تغيير النفذ من صيغته العصية إلى صيغة أخرى بلا تغيير في المعنى عدل لغتها هدلة بسر عدولة يجب ما شر عدولي كبيري أو كسر عدولي كبيري لفع الصوب وفع الجيب لا يدار عدلين الهداد أجل نزل لابا تغييرك لسيغة أصيكي معنى في العدل يعني ظاهر السيغة أبوغوريا أما معنى وهو حقيقي تقنية حقيقي يعني هم حقيقة او لفظة موجودة باو معنى ومعدولة ايجي وفعودولي في ذلك حقيقتك هم موجودة مثلا يجي مثنى، مثنى يعني دودو صلاف يعني السلسي وباع يعني شوار شوار أجل القران لبحث إباحية عدل الزوجات وقت تحديد عدل الفئئة كان رمي ما طاب لكم من النساء مقنى والثلاثة وارضا فظحي في الصرف الأمر فظلم لما يوضع معياته لذلك أمل جريفاية زيخترياقة الزوجات فترح لما كان زمانك مشخص محدود محدودا مورد نظر بوا ما عدد تحديد رؤيت تقدير القرآن رسمية أناسي لبر على جميع جميع جميع جامعين زاني وعنوا حل في إذافاتك كامل أو يوجهي به داريته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 او ما بو جلوك الرحمة الفرمية ما يتوقي بيس ديب معايا وقتا ينجحو حين أعلى لكم اعلى وقتاك هو مطلوب بو ايوه رحمة الفرمية او كم لكم خطاب بافرادين ومتدر فرديني خطاب بمجتمع يعني وقت شرائط اجتماعي سياسي المستمع اقتضاب كانت اوافع ديبا وجود دي ان ده النتيجه اما التحديد الوقتي التحديد الزماني زمانك تعديد زوجات جائزة ان وقتك كم مطلوبه بمجتمع ام كانت جائزه فيها مطلوبه بمجتمع توشيع بين وقتك دقتك للموارد الكاربورديه غوض أوقات وقتك نعم يا شباب به غوض غالب اوقات وقتك كالشرائد الاجتماعيه بهاتف تعداد بيانا كم من المجموعه شاید پیشاتیا مشکلی پیشاتیا کسی کتیاری نمیتونه لیف رمانه شو. آنچون گناه یا شی میل دن کن بیشتر کنند دمیرن یا شو اجازه ند بین تربو تأیید مسائل جنسی و غرایز یا مباقی مسائل دیگر. راضم یا شو تحت مصالح خانواده دیگری. جنس وی حال دیگری استمیه. اسلامیه یا دوانتیه یا خلاف مصالح جن، خلاف مصالح ختر، خلاف مصالح اجتماع. نرجح دستیون دوسه. هذا الوقت كانت وإلا وقته فيها جميع المسائل لا بالعكس فيها في لو فالتالي الوقتها أدرك سيختارها الزوجات دخل خلال المطلوبة الاجتماع كليكم وهذه من النساء مفناء والثناث والرضاء وتحديد عدلية سبري جاهلية الدين وصنبوه وصنبوه وصنبوه وإيماني هارضي هتوذي رسول الله من تهج المسير هو يسوى يداريكم في شيء على ذلك دي دهنيبوه نوعبوه بعد تحديد زمني كبير وقت ما طابنا يعني تحديد عددي جاء مش دودو سي سي شوار شوار أمن تخطيبا بل أعداد مختلفة هو مطمئن متحكين اجتماعية وعداء مسؤولية السلطرستية مسؤولية السلطرستية فنانسو بحضرت طوان اقتصادي اجتماعي وروحي وفقري افراداته فنانفراني ادوان مسؤولية الدوشن اشاره الإسلام وقاعد احنا تبع ديو والله يا اخي اللي بره هو ما ديسيو باش نبداوا ولا باش نخرجوا اللي قدي تاع الزرزه اللي في في يا الجناحز ديك هذه الاسلامه صورتها كرهبر رغم الانسان صلى الله عليه وعلى اله ما خرجيش هذا البرنامج هذا من بريجه خو بارديتر صحي لهنا في الشانه او جي سابرتيجن غير في الدريكه كي بيسبرتي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 أمري فداك أبو دعوت مطلقا إجازي كمترين مداهنوس هذا الشيء ميا إجازي إس بعد اللي حد إكراف ورخصتي ميا خيرتك أي في الشخص مره غير متفق في جلاني في بشاء فقد فرد الله عتوانين زيادة للسوار متاعه المتكطبي أما زمان واحد اكتجاب ناقليه خذ جزارني وشرعي وشد وجوهيك بزلك بعضك زميلي قديم على قليلنا جا مثنا محدودة لا يدار يعني دو لا إثنيني إثنيني يعني دولة دولة سلس ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة أربعة أما في المعدول أما يجي إلى أسبانك موجودة يسمى مثلا فاكبرين مبعونا يا الزفار كبيرا نحاول حيث قدر فيها فيهم القدول عن عامر وزافر ليوجه به مصر أم تقديريا شيء توجيهية فهذا توجيه شيء إما بعد كلماذا نزل العربية تأوينين في, في مصر عمره جاء عمره من ناظره رأيت عمره نهرت بعمره خرج رفعه أزمه لسه أجرشي وفتاس عربه شيء دي في مشاكل امننا لقينا كلوي ايقريميكيكت الاسباب لانه ما موجوده اما هيك في الاورتينيه مثلا نيسه سيرين الجمعه هيك امنيه كان ان فرزي حاجه دو لزوم جهه منهم الصرف ها الامر رؤيه فلسفيه غير مصرفيه بتوجيه كريديت لو زوجك؟ نعم. إذن معدول من قرانه. أصدقى قرانه هو الذي يزفر زفر عكس. من ذلك أن العدل يجتمع مع الوصف الأول ومع العلمية بالصانع. وزهريا لم يشكا. عدل لحارات أولئك الحاضر خيفيا. هو الوصف أو زم وصلنا سومنا ولد العلميه المعدومه نعدوم على ما عمر اما وجهي كمن يبغي المنصرف بني فلكن تبغي لك ان تعني في اسوه جبريل ولا يجتمع مع وزن الفعل اصلا قد لا تكون الفعل اصلا جمايلتا ومشقائكا ذو الوصف يجد بالاسباب النقدانيه زي المنصرف كلها اسماء وصفه وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع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 اثنينية الوصفيته اللي لا ترى بالمعنى المبارغة اسفادي وصفيته ياكيد ولا يعتقد نفس الامره دي غير نظر النادي معنى الوصفيتك غير نظر النادي معنى الوصفيتك غير نظر النادي وذلك حلق أفضل وزعكها بوصف أسود وعنى رشد كسفة مشبهز ووزع أفعن يا أرقم عام للرمية أمزج الوصفة غير منسلاً أيضاً يعيش بطننا مثلاً بو مار أسود يعني مثلاً مالجلي رشة نخرج أسود يصيرنا على كميش عم معناه نقطة نقطة يعني أقلت صار إسماً للحياء بل اسم جبود دانمار أما لإصالته في الوصفية هم غير مصفف ولي أربع مصنم مثالاً مثالات مرورك بنسوة أربع يقول لها أربع صفات ونسوة وليه وليه تريني جريجون بنسرف مع أن فيه وصفية وزن فعلي. هم وسل رقالي هم أربع موزن فعل الشيء أكبر ميدر أربع مازيوة بالإفحال ووزن في كله شوكا لعدم الأفضية في الوصف الوصف كل اربعه أربع وصف وصف وإيادة عدد من الشوار وصف فتح فسألنا يا الوصف مع العلمية أصلا نجد ذلك علم وصفة وجرونها في إذا إن الوصف يقمنية بيجي من العلمية وصفة, وصفة المزرفة يعني علم يقمنية بيجي غير التأنيس سنوض السنون لأسفار النهجارة تأنيسة بطا وشهده أن يكون علماً أنشأ بي أصلاح وصف علم بيه ما مدرحة الجديد إذا غير مزل منها كانت تأنيسة لقلما آه وصف تلحة تلحة نظركي والناس شكثت وعلم تلحة مرد بتلحة وكذا المعنمين معنس معنوي شرواسا وك زينب كان معنس معنويهم علاما ثم المعنس المعنوي إن كان سلاسيا ساكنا الوسط غير أعجمي يجوز صرفه لعوج لسببين إذن المعنس المعنوي أدسي حافيه حالك وتدشي ساكنه وعرنيشه أعجمينه إذا الجائزة سرتي بكين تعیینات جایی و غیر منظره دیجی بله نواک هدوسه را بکوییم موجوده مثلاً هند هند دیگه را اسلامی سلایسی استحافیه ساکل وسط اندیس اگر حرفیش حجینیه دیگه درس بیجی جا هندون رأیتو هندن مرد تو به هندین درس بیجی جا هندون رأیتو هندن مرد تو به هنده منظره و غیر منظره خفا نباید وقت خفیف اكتريات منصولك شفرية والخصوصية وإلا وجود هذا الوانوي يعني عام شرائع التحديم كانت في الفوز ياريب إذا ما تقصر فيه حرفية يا سقر هنا أنا معها مهنو ديكا. دي دي ما هو دقيقة؟ ديوساتيني ساكن الوسادة إيش موجود عربيين؟ صار ناكرين في يا جورا إيش هو؟ نبشارك ساكن غير أشياء What's it?